ثلاثة، استمع للأسئلة والأجوبة، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور واحد، لماذا تشعر بالسرور في أيام العطلة؟ لأنني أسبح في البحر اثنان، لماذا تشعر بالسرور في أيام العطلة؟ لأنني أصنع القلعة الرملية على شاطئ البحر ثلاثة، لماذا تشعر بالسرور في أيام العطلة؟ لأنني أزور الآثار التاريخية أربعة لماذا تشعر بالسرور في أيام العطلة؟ لأنني ألعب على شاطئ البحر مع أصدقائي خمسة لماذا تشعر بالسرور في أيام العطلة؟ لأنني أركب الأمواج في البحر